وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَتِنَا أَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَّ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبَدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَذُو يَكُونُنَّ عَلَيْهِ لِبَدَآءٍ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَّ قُلْ إِنِّي لَا أَمْنِكُ لَكُمْ ضَرَّ وَلَا رَشَدَ